وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا من الرجالكم ولكن ولا الله و خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرًا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما